إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعذب الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هدي له وشدوى لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشدوى محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بصان إلى يوم الدين أما بعد أعنك سأشرنا التفسير في القرآن الكريم برسي لنا نوع الله رب الله ونعا آيات اللحنة من سورة الزنا قال الله تغارك وتعالى وما قدروا لها غالب ما ايسا وينين الله حق قدر وينين تيسي حق احيق اولها والحال ايسا وينين الارض بلك جميعا دمان حال ايطاي قبضته اله ان تغذي سايتاي يوم القيامة مال انت قيامها والسماوات الريال كان مدوئات وقوال غلاب بيمينه سبحانه اله الا ناقصان يحيى اوطن ان وتعالى الله ايا كسر يا ما يشركون وحق قالوا لو باشرين يا نبينا صلى الله عليه وسلم حديث كصحيح البخاري قال ويرقب الله الأرض ويذل السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين يلوك الارض نا بروخو الله عليه وسلم الهي و انا سبحانه وتعالى مالك القيامها وحق قبانيا بولك واتضرض بول او دان غانتيسو كو قبانيا وا انتوبينيا سماضا و خو كو دوبيان ميدغتيسا ماركا سو ربنيه انا بوقرك و ما ملائهه اوي بوقرك بولك كتليچري اوي أن الملك أين ملوك الأرض إليه إضحى لك التنملة والله وضع موسى يا قورت الله وضع الله بنيه مكاسا وحد قال تعالى إلى أهل وما قدروا لها قالوا ما أيسا ما قدر الله حققت لي وينين تسحقها إلى هيئة مطمئة Walhaal asan weiriin al ardu bulka jaii and damma araray to bulkki dhammaan toima qabdatuuirahe أن tudi sa tahay yao malqiyaa matmaalali taqiyaamaha wassana waatu ira yaalkina maduiyaatu wakuwalgu laabay biyamiri irahe midiktiisa naga nasuub سي أي قرء فهم الهي وهو ينابذ ان ولي هذا حديثه صحيح مسلم كويري ولكن ت يديه يمين الهي الذي سقمته ويمد سا سوره النبي محمد صلى الله عليه وسلم صفه ضمن عس وكراهه الهيت اسكتل ما معنى النبي اسكتل ما معناها طريقه اهل السنه والجماعه وهي كما جاءت سيدة يؤتي من أمه الصيحة معنى واصفة إلى هذه الهيئة أصدق الله إطوءه على النبي سيدة جلال كيساء مخلوق الصفات التي سنأشى بهم سبحانه الله من نقصان يحيب كيف هو بينا وتعالى الله إياس كالصرية عما يشركون هو حقال الله وذاتيني ونفق الله أفوفي في سورة بوكة فصحيق الوحد من تيمن مخلوق لبنانتيس في السماوات على ريال كاوكسوغن ومن مخلوق لبنانتيس للأرض ذلك كاوكسوغن إلا من مخلوق ما هنشاء الله الله وضانعين وسلمن ثم النفق والله فوفي فيه في السورة الضنبونكي أخرى مركة لأي الله لا فوفي فإذا إسلام مركبهم خلائق دي قيام وكويت تابن ينظرون واقوا فيرنيا امر الله فيه ايما يفخر الله فيه وحا الى هي قصه ما يرين فيرنيا واشرقت الارض ضوك وافتينت بنور الرب يا ربي يا نور كيس لا, لا افتينت ووضع وجيء اولئك متب النبيين النبي يلقينا والله كره سي لو اي دي وادك وخي ابيحيه وخي عاسيه وشو هداي مرائبتي مرقاتي كثيره لك الحكم بينهم بين الخلائق بالحق ادالت ايا له حكمي والحال ايا لك الحكميهم خلائق الله لا يظلمون الله الظلمين ووفيك ولووفيك كل نفسي, نفسي ما فهمني أنت ما عملك وحي الشقيسطة من خير أو شر وأما خير أما شر والحال أي اللووفيك هو الله أعلم مدقق البدن أو يهب مهي يفعلون وحي أي صمين إلهي وإنه أخبرنا يا سبحانه وتعالى معلمت قيامه الشدد الذي يعرناه وهو طعي إلى إلا هو جل سبحانه ونوفق الله في في صور البنك يلا اغفو في نفقداس و ميد كواراد او لو النبي رسول الله عليه وسلم بطو اسك قيسنيان او بطك غبال كميده جيلين تدرك و اي بيي او سو رابان غبال بحادوديو تو كان ترسك غبانيان او منين من تيو لو ماراباس يسو قالو يرو مرض لا كرتي ديي وري ان ايام مارك ببونكك مبالفانية ماركاسا هل مارك نفتو كودا نحايدا إلا قدك الاهبارئنا نفتو كدعين أمهاني نفتا كودا نحايدا نفتا كودا نحايدا لما ماركاي بنتان أفرتان اللوكادينا أفرتان كاسو مأفرتان سنة مأفرتان بلوضة إلهي بايقان سحابته وحل ميقين وحي اي نبغا كحقيشيان ونبغا أشيغا واحا مهن مشيهي جيرين بخاري سحيحي سوغ كوالي أبو هريري أكوّر إلي النبي صلى الله عليه وسلم بين النفخة تيري أربعون أفوفد كبابا اللبؤلمان إيا المدة مركة لبعاد انتلع أفوفدتك لصواف بحنا أفرتنا أول حيضا مركة أسأل بيلي يا أبا هريري أربعون يوم ما أفرت المالينا أبو هريري مركة أسأل أبيت وديد إنا الشيغة حيث نبي يوسر كما قال صلى الله عليه وسلم markaas la magfurtan sana markaas uu deeyde markaas la magfurtan bilooda markaas uu deeyde markaa afartan kaasba maado rabuugyo intu leeyahay rooba inta laba nafqadas lagu dhamaalay kadib rooba ilaa qursad ayaa afartan maaliin ku soconaya qulka meni oo kale roob kaas weeye markaas qof qolbe jirkiisi yar si da geedo u soo dacha u soo dalana qofkii oo amays tiray jirkiisi dhameystiray yahay abunka marka labaad lugu dhufana nabugo na sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yeblaa kullu shay'in min al-insani illa ajru janibi qofka daman wa damanahu idha hunahida marka laga reebo lafta daba gibinta oo xirir ka tabarka xos marku u dhamaado lafta uu ku dhamaado lafas ma inta kala wa نبغو ملير فيه يركب الخلق لفتاس الله يسكسو سارة أبو رسطة قف كاركاسو كاسو قلانا قفكي وقم مايسيران قونا فكوشيريب آدبونك لغا دواجنا قمبئ مركاسا نفوال بانتا عرب دي قفكي بجيلي قفو الباغو وابتاقي ينبنان ونوفيق والله فوفي في سور البونكي فسعيق واحد من تاي من مخلوق دمانتي في السماوات إراليالكا قوسوان ملايكتي ومن مخلوق في الأرض روكو سبب تشيني يأسي تماماً مخلوقين وعدين تنين إلا من مخلوق ما هنالله الله أعلم استثناء سجل الوحيد مفصلين تقبل كمية الوحيدة وفر ملك وإبرايل مكايل إسرافير يملك الله ايبنا كنت تتبعين عني ايبنا وعدين من أيا قار كمية الوحيدة الهدين وشهدته شهدته آقيرة laakiin geeri doobada maayo laayo go'du kan soo dhinteena waraxay oo meethmahan ayow en wa yaraha qutus ayaha ku jiraan waxaanay in waxa qusq marka adomada soo bixiyo qofka wa anibu marka aan waxaan halka yaagu yeyey nabii Muxis oo arshiga Tiirankiisa ku dhigay laba shay ma ka aqaan ruuxa ka soo naxay iyo markii hore rabaadka Ilaahay soo istasmoode inuu ku jiro ilaa insha Allah ah laba milayta magaramayuu naxu sallallahu alayhi ah mar Allah markaa maraxa kor soo qaada arshiga Tiirankiisa ku dhigay marka taasu hayku tusay illa ma insha Allah inuu ku oo marka buunka lagu ايه كتير اه ساسا كتير الى وغير السبحانه ثم النفقه والأفوف فيه ايه في الصور البون كي امره لبعض الأفوفي ونفقت البعث ومد الوسع بحيه والأفوفي اخرى مركة للأفوفي فإذا اسلام مركبهم خلائق دي قيام وكويت ينظرون وحفيرين ايام ايه أمر الله فيه بلوح الله سمينا ما الله فيه وعلى قصة مينة يفتيرين اياه ووذي تاغيه واشرقت الارض ملكي وافتينتي والنورتي واشرقت الارض ملكي وارض المحشروي ملكي الضوامة اللي قلت بحشو الله يسخبوك يا ني وافتينتي بالنور ربها ربكات نوركي سأيي لا افتينتي. وذلك حين يتجلى الرب للفصل القضاء بين خلقه وحين الإمام البغوي وذلك حين يتجلى الرب مركع الافتيما يدور ومركع الرب الصم وقضه لفصل القضاء بين خلقه سأؤدى ماذي سأكرى السارة حافظكم انتاس ايوه اصنام عليك وحين واشرقة الارض دوك وافتيما طيب بالنور ربها رب قالت نور كيسير لا افتين طيب أي أضاء اليوم القيامة إذا تجل الحق مرك الله أصمه الله تبارك وتعالى للخلائق المخلوق يالك مركه أصمه الله لفصل القضاء سئو أبدو مدعو كرسار ابن الشريل ما إنتصركم فصرا وذلك حين يبنز الرحمن وذلك حين يمرز الرحمن لفصل القضاء بين خلقه مركب الكه افتيما ومركب عليه الرحمن كان صوم موخده وخلائق دعو الصوم موخده سيء خلائق دعوك حكميه مركب الكه افتيما ياه واطرقت الارض نورك وافتينتي من نور ربي ربي قد نورك يسير الله افتينتي ووضع الكتاب كتاب يا الله صحبك وكتاب الأعمال وكتابك يقفل بعمل كيسوق القرنة وَجيءَ وَالَلَيْمِدْ بالنبيينَ أَمْ يَعْلَكَ وَالَلَيْمٍ محلل رئيم عنا ليسألهم ربهم أنه أجابتهم به أمامه سر رب يقول أمّة ديوه أمّة ديوه أؤدّر إبا الوحي أبوك وابين إلا إلهي باقود ما أرطيه هو يديّنيه إنه يديّنيه رسولشه ويهل يبوك وابين waa loo keenal biisalahum ربهم sirr bigoodu waydiyo ama ajabathum bihim umamuh bal ummadahoodi markay tawxiidka iyo risaaladu sheegay waxa u jeeday ilahi asbu af u waydiya markuu waydiinay al ilm ka karsama wa ka ogaal badan yahay laakiin waxa waydiin hada wa شهدا انه نجهد ملائكه الحفظه ملائكه حفظت حفظظها ملائكتي اعماش شي فيدي او اعماش قرتي كو اسايا لكنيه سداسا هوق بدن قول كلاچرو اف ودده لكن قول كاس هوق بدن و شهدا من الملائكه الحفظه ونصير حافظكم راي مالا حفظها هيدا اللي كان ياهود أعماشا سوى قرطي وقد يوالك الحكميو بينهم بين الخلائق بالحق حدالت يلقوك الحكميه حدالت يلقوك الحكميه والحال أيالك الحكميه هم خلائق لا يظلمون ألا الظلميه ظلمي بوخوا النقو كرا عمل وحسناء وطفوا الشقيستيين وايو مرتح أيضا ظلمي وحيكا لأنكو كانت دامي وصلايين اللي هو الطرح ما تحيب أيضنا وهو فيك واللقو في كل نفس النفس ما امتت معا عني لك وحي الشقيسة من خير أو شر والحال أي اللقو في كل دلقا حالينا إلا والا إدافئي والحال أي اللقو فيه هو الله أعلانه متقوقها البدنقو يهدي ما يفعل وحي صمينا إياه ومركب ملائج تحفظه لك كتاب كلو قرايمر كل لكينه شو هذا انضي هذا كل قوت اداله طلب اظهرت ادومه لوت سماهانه الى علم تكر السماء وهو بسوي اوغي ومفيقه والله في فوفي في السور بنكي فسايق وحص حاء مقنت من مخلوقي في السماوات الى يالك كسنى بمعنى ما تلقى صحق واطن والله استحماله فصائقه وحا من تيمان مخلوق في السماوات حراليال كوك سغنا وامن مخلوق في الارض ذول كوك سغنا الا من مخلوق ما ان شاء الله, الله ثم شهد بيو كراتو او اول اسقان مولان بيلي الى اوو ثم لوفق و لعف في في سرقي ماركل ثم النفق والله ففيه أي في السوري أخرى مرة أخرى مركلة فإذا إسلام مركبة هم خلائق دي قيام واكوية تاغن ينظرون وفيرين أيام أي أمر الله فيهم أي ما يفعل الله فيهم وحا الله قل سمعيني أي يفيرين الأرض نركين وإفتين طيب بالنور ربها ربك يتنور كي سيلا وذلك حين يتجلل ربه لفصل القضاء بين خلقه قائف تنطوى المنطق ووضع الكتاب كتاب كأعماش الضوامد المقرأة واجئ والليمد بالنبيين النبي ليسألهم ربهم عما أجابتهم به أممهم سي ربي أولي دي بالأمم دي ودري وحي وشوابين وشوه دائم ومن الملائكة الحفظة أحد وقد يوال لك الحدمية بينهم بين الخلائق بالحق العدالة أي ألوك الحدمية والحال لك الحدمية هم خلائق دا لا يظلمون على ظلمي إن أجرنا لك النقسى من إن دنب يلقو كرني وهم في أدوان لأوفي كل نفس النفس من أنت ما الذي كي حملت أي صميدي من خير أو والحال أي اللأوفي هو الله اعلموا مدعو اغالبادن او ايه بما يفعلون وحي الصمين ايه وصيقوا لك حيه الوذين كفروا جاروبي الى جهنم النار تجهنم انتقاه اللوك حيه زمران حال ايهن جماعات ايهن لك حيه حتى اذا جاؤها مركي جهنمات تغان فتحت وحال فرا اغوابها الباب بده وَقَالَ اللَّهُ بِوَحْيٍ لِكُرَيْلٍ إِنَّ خَزَنَتَهُا جَهَنَّمَ وَرْدِيَّهَ ذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ وَرْدِيَّهَ إِنَّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ يُسَرِّينَ إِيمَانَ رُسُلِ الرُّسُلُ رُسُلُ شَاصُ مِنْكُمْ مِنَ الْكِرِنِ كَمِثَاءُ رُسُلُ شَاصُ يَطْلُونُ قَوَاعِ عَلَيْكُمْ كُرْكِنَ آيَاتِ رَبِّكُمْ رَبِّ آيَاتِكِ وَيُنْذِرُونَ كُرِنَ كَجَدِقِ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ مَا رُكِنًا قالوا الوحي رهدان هلو ماركو بلا وأنه يمع بإن آياتك نورنغو عقيا ولكن حقب وحاكوه يجبتي كلمة العذاب عذاب كلمة ديسي على الكافرين قال الكركت قم الشقياله النصيف درانه ناروه يجبتانا عين وددنا واكاق هذا الددنا قيل وحلوه يرؤطلوا غلط أبواب الجهنم مارثي جنننا البابدقه تتضررا اسكو قرا خالد دين حاله كواري بونطا فيه جنننا بهديده فبيصا وحا في الماضي المتكبرين كوي اسكلوينا عن اتباع الحق حق الا الرها ودك اسكلوينا مشي كونغاريا مشى سميالكم يا بلايه دغه كونغاك اراه وينو خو نوكا ورانا سبحانه وتعالى ذات كان نصيب براده كل حبا شقيا لكها وحا اي كو دبا دونا اي قربتوده وسيقه والكهي ايغاس ان فيها لوكهينا ايدو لا غرا ايو ولا في حيا قصر الركعينا مك جهنم وصيقه الذي يساعده الذي يبقى كفروق قالوا بي إلى جهنمه النار تجهنمه الذي يساعده زمارة حالهم كهوه جماعات وشمع زمارتين زمارة زمارتين جماعات حالهم ايه الذي يساعده وقاله هو هو المحيال هو هو يهود هو كريشتان هو وثنين هو بودين هؤلاء هؤلاء يساعده Marka sal lo soooka here ya waxa tirochiiri sida nargu noge isolah Alihu, Do mu miniinho musata oo ayaguna nrte gereye ayaguna waxa we isku dembi ya isku derrechammaha kara ku mu mininta lejiro diga musrinka gara karua kuezeniginta karua kamrria ki tunchirei, Kolọ marka gara loo ka hainaa dadak na gara he na marta kure ihe. marka chana aana a diga. حتى إذا جاءوها مر، الله مر كي ماذا فتحة والفورة أقوابها البابدين إلا أي كي ماذا فرما؟ بحيالي وعلا ربا مر كي عقاها سواق لقان قرون كي هراء اي هراء اي هراء اي هنفقا هل مر وجبه ان اغطره هل مر وجبه غبتالا ربا مر كي كو عد برسان اريد التالي سوتاها هل مر فاقل صحينا مر كاسل وخبا وها ويهيان لها سبعه ابواب سيدي الاله يري وا تدرق الباب تدرق الباب اي الى نار جهنم ولو مره قبل كميده وحا يريهاان تدرق حكمت دو كلت وا هي تاهي صفاتهم هم نار تسببت بدك او نقت وا تدرق صفاتهم هم نار تسببت بدك او نقت وا تدرق wa wey iblisku geero we wax ween xaq oo la qaado diido oo la qaado weeyo wa nuuca ugu daran asari wal bukhl bukhl wa wax musibado ka timado tafka wax ween waajiradka iyo daa'ada oo kala godo waay wa bukhl xogisu ku baqiira wa afaataba wurtu ko magaasulayahay ba allah nasihaamuu badawsa tu aashiq wax ka يلوصوم كبخيلا خيرك كبخيلا علم يطك اش يكبخيلا حولي وجهك يكبخيلا علم يسوبيلك او بخيلا مركا بخل الوصفه لبا ده بت مارتك غيره والحرس شيء تصبيحات صفه خبيثه اا وحوين جنمه دكه على صرف والمقف من سيراد الملك يا مرحمات غيرت ماخ غير ا ديلتك مال بدن ايدينا ت او سرك ايدى يلهن طريقك غاريه فقو حديه قلبي يساي غرت ملكي غاروا مرخ نقه هل مليان تدلو او لفوق است صارت قرك تكا كرسي كرسي ماكو فرستان بسيط اندل مدرينايو كردو قطعه كردو صلى الله عليه وسلم ماذ بان جائعان ارسل على غنمي بأفسد الله من حرس المال على المال وشرفي lebay ube to ogun pagacha me odire arin bi soda ya sidai u layan lavasi fakamalla ibadna qofka diintisa lawa arimo sai u babido u gataasu u gega wa xaq wa qofka ku dedaara sharaf ya mal whoever remanuel ya waxu marka wa sifada khabisa da الحرص على الشرف والمال إليه كانت أفرأتنا الشهو الشهو هذا هو قفك قمرض من الزناد يا قرنك كرد وشهو كانت أفرأتنا والحسد حسد وصفة خريطة والنبي محمد وحضر النبي أدن وصفة جديد حسد آآ أوه قروها قدرينتا لقدرينتا حسد ماركا حسدك قفك وماركا وقلوف وحسدها قايرينتا قف روحك ارك الى هي سي مال وحسه روحك اركان ميد الى هي ما غير سي ميد الى هي علم سي متكستو الى هي وحسيوا وحسه مرق قاين ترهبوا مقاع صنبر قف كاس مرق صفه وصفه خفيفه صفه اللي حط والقدر سيري سواقف الله عليه وعليها نيكي تردان لا تقدر marka al gabad sifada ugu dambeynta wal xid iyo qudada dadka uqdad low yaalka wadka aad waxwaye ugu nugul umanaan qofka marka uqdad low yahay oo dadka uqdad u qaado qof kasta oo dadku uqdad u qaba dibad tala fara xariif soomaali marka uqdad daasar looga faa'ideysan weerida istaareed ee buldanta dadka uqdabb qaba waxay ka digayeen in uqdadu ka saarayeen ugu gargareeyaan dadka marka Allah wax way la qaata arimta dadka uqdabb qaba ay ku qatreen aluuna oo umugulihiin shaydaanka oo ugu luguulihiin qalada oo umugulihiin wax way u dhaqaa suudihiin waxa muudan nusralla soo diree markaasi la qaatan waxay ka digayeen inay u ku figa iyo ilhaadka iyo مركه قوفكو ورغا حقدت لنا قاعده حقدته والسكيه هي شيطانك وونغ لا دونت قف شيطانك له هذا النقطه مركه الميثي بس ايا وحل ليس الصفات وحل الصفات وهي الكبر والبخل والغرص والشهوه والحسد والقدم والحقد علينا هذا مركه الباب النار تاسست تبر الله قد يلين العلماء قفت حد وافر وقال وحي كيرهدن اللهم اهل النار خزنتها جهنم ورديها وملائكه حافلين بجحنم او ورديهي كو اصلح الله لمن يشملو وحي كيرهدن الم ياتكم يائسا انين امان من جنسكم اذنك جنسي ناء رسل شاصوتوا رقوا عليكم كركن كر تركن ايات ربكم هب رب دين لقاع او ولنذرونكم ان كجد لقاء يومكم مالكين لكل شيء هذا او كانه مالافت وحي كيرهدن ومخاي خد عايشان ديال السوق هذا ماشي موال لي شيغي ماشي موال لي شيغي mawat ayad ka ilaahay oo الكتاب Ilaahay soo dejiyay in ku dul aqri oo ka warfamaayo maalintan ya meeshaa mawaleenii tagaydii maalinkan saasi yiraadeen markaas iska cala calaan ahlu naarku qaaloo wa hayra hadaan bara inaysan noo iman iska dayay we no you baadan rusuq nugu jinsiiye la faami karo warkooda ayad ka Allah وهرابا ولكن حققت وحق كواجبتي كلمة على على عذاب كرمتي سحال الكافرين قالوا تيلا وحا لوغي يري ادخلوا قر ابواب جهنم جهنم الباب ديره خالدين حال عقوار دونتان متكبرين تي الباب كاسكا قالوا بو خالدو الباب كاسكا قالوا كوي حبس ديك ولدا في السهاديه ومضى الي غور يملك دي شرفته دي دينكوده زاني قيمتي يا شهويتي وكغل حقا حاسدتي يا حق المرى بابكي اهل القضب كها حق المرى اهل الضوء يا بابكي بلايده كبخده والبالك كلقل البابل على الجور غيل وحب ادخلوا قلى ابواب جهنم نار الباب ده دخل دين حالات في نار جهنم بهديده فبيص وها خناده مسوى المتكبرين في كل وحاي سو سو ضروري ضمان صفد او قتارسان وهو حق الذي يدع ومشعر بلائيسا قف قلت قصة الله عبدية حقا انت الله شعروا أقبل صفاتهم وكضا هرمان لكن بلائي ومكة كبير كتير كبيرنا على مدرس هو حق الله وشكت قاعده ويدو فبيس وحق بلائي لهذا مثوى المتكبرين هو يسلويه ويسلويه عن اتباع الحق مشعر يكون هنا ينتصى بلائي لهذا قال تعالى الى وحير وصي قوان لك حي الذين قولك فرقالوغي الى جهنم النار تجهنم انتكال لسوك حي زمرا حاليهم كما حاذا حتى اذا جاءوها جهنم مركئي مادا فتحت وحال فرا ابوابها الباب دي دي. وقال الله وحي قرن اهل النار قد خزنتها جهنم وارديهد الم ياتكم يرسلنين ايمان رسل رسول. رسل فصوصا منكم دين كينكم دين كينسيه فصوصا يطورق عليكم قركين او وينذرونكم ان لقاء يومكم ما ركن لكم بديس ان هذا او كان اهمالكم قالوا حي اهل النار بلى اني سن him and he skipped there and he ولكن حق قد وحكوت تلك كلمه عذاب, كلمة عذاب على الكافرين القالده قيل وحا لو يري ادخلوا الى ابواب جهنم جهنم الباب الرقره خالدين حالا اتقوا ارض تنفيها جهنم فبيص وحا بلا يلهاضوا خماضت مثوى المتكبرين كو اسكره عن اتباع الحق مش يكون غانيا وصيق وقال لك حي الذين بقوا اتقوا كبق ربهم ربك الى الجنه جنات لوخيه زونارا حالههم تماعات يا لوخيه حتى إذا جاءوها مركه اي جنره يمدان والحال يمدان فتحت اللفره والصيب الله قايب ابوابها جنبه الباب بديده وقال الله اي كل اهدام خزنتها الجنره ورديهد سلام نردليو عليكم دشنها هاكو جبت مواد وانا Fotkuru haadja Gala, taga, haadja on taga, haadja on taga, haadja on taga, haadja on taga, haadja on taga, haadja on taga, haadja on وقالوا حين ير اهلنا اهلكم الحمد لله اللهم امانتس لله الذي اليم هذه سنات صدقنا انه هو شيء وحده بلنقى في ونو بلنقى واورثنا حل ان من كانت بكم محدده حيث ما الله مشى ان شاء وان ظن فنعمه تصوص شقية اجراء مشقائل لسيو اي اعبقى منهم على هذا المقصوص بالمدهي الچنتوهي اذا اعبقى ان اماركو ناغا سورغاني شقيالك حالا بيها تنددك اللي باني إلا وحي سبحانه وصيقوا للسوكه الذين طفقوا اتقوا ال... ربهم في رياضك بقاي الى الجنات الجنه للسوكه لكن الله هو النشء سبحانه وتعالى ضقت الجنهه مركه لك حين ايج سيده وصف يوصون ما هان ايج وخلا غراعيو قاميل اي ساريدو لو ورب معهم واداب ميل اي, أي كوفرح سن إي لو ورب سيده استراته وحا ويهن سيده وفدغي ايي او سؤنيا امهم بدل دبا غراعيو ايي غرو لدابا جوغو واسي قوالك هي الذين ضقت انت موقف ربهم رب يقول الى الجنه جنده انت كالو قالوا رواه جماعات محايله ان ذلك الجماعه استدرت جماها رسول شيه ابو هريره انبياء دي ثلاثه احبطه صدقين تقهرق شهداء دي احطه صالحين توم عيال كل دوغان ايها ترى تقهرق ودريجه يمراضد مثل غورغيس يا مقامك يس الهي ده جيريه او ودياهو حتى إذا جاؤوها مركة أي, أي مادان والحالن أي مادان فتحت قد فتحت اللصير فراء أبوابها البابدير شنات مركة أي مادان لفق اللصير وهي مرتين يقول له دياريين قادمين تأثيرين البابك واللصير باللقاء يريد أن تأثير صغر إنتهي مالبعش أن تأثيرين البابك الغراء فراء قفل كرامينا للعزير يريد نقول هنا ما قرئ الطالب بدل ما بلغته اي لا تاغيه ما كان ما انتو تاغد الاذا هران لو سي بلغى ها غرا غرا سو غرا سو دوغاده الله ان تنها من بتقري عليكم كل كنا لابة بعض الأن PTSD وهذا يعيش عن تخزوكنا بثائجنات suspended لابة بعض الأن Vegan ر Chase تتتتتالي Leon وابت counseling NO remember that they were filming لاتنا helemaalировать ل insights on relationship with you والقلة تقدم well والعضاء i'm looking for advice ابل المرجاة ا Fingerna it not كذب ماميرا كذب كوبي ماميرا چويب كده اضافا محذوفه مركا ساس بو يراهدو فارحو واتما انه مركا فرحيا مركا قلبو ودغيا عذاب كيبد يدير الحقيقه الصادقه مركا وقال مركا سبحان الله اللهم هديا الى اه كيبد يدير عذاب كما الله سنارك الذي الله صدقنا النور هو شيغ balaqati urusushi umas bilayna jilire hada rabbiy rasul abdi arak hada kitabiy asma kusata hada din ka allahu tosnata chama la yudgina adabu alayka ila alina ila hab balaqati mawrushega o wa aw wa awrasna tahlusi aljannata jannar jannatu wa huwa qaf kasta jannatu baro yukura ya naru buu qaf ka marka u nar ta qoro waxaa la ku seergugiyaynaa waa dibaato inuu uga kano waxa leeyahay harto xada oo mid ah u jannada oo martu kula hayo kimoon Mumin ha ee cagada galayna marku janada yaraala si farxad u siisiyado alaahalaay gurigaas marti ugu jidaha hadaa hadaa qalloocmaal had kaasad leh laakiin waa costay kaas tanada ku yaalana dad nit kaasoo mid aan marti ka oo ku markaas ما تبووا حالا ان دغينو من الجنه في جنبه حد حيف من الله ماشي ان شاء الله ان طونه فالنعمه وحنا من على هذا اجر العاملين بطسوا شقين المشاكل يا قادنيا بكاس من على وحاوي المشار وحنا من على على بكا ومحمد تماما بك ادوك وحيري سو شقيه يعمل صالح يكون لكن عملك الضو سميه كما يقولون إلهي باقوت فضلنا يا ما وحالني يقف في تسو شقيه وحان لسيدي قف خاصه لذكارني قولا قوم المقصود بالمدخل هي الجنه وصيقا ولا سوكه هي الذين اتقوا ربهم ربوتكم بالان جنات الجنه ليسوكه هي زمرًا حالئهم كماعطوا اديس بدرجا حتى اذا جاءوها شنل المركيده وفتحت الحال بان ادام فطيعه لصير بل لقي البابها او قال الله اي كل لهن خزنتها شنل ورديه سلاما بدر عليكم اي طاب صحيكم وطاب جزائكم عملك لنوانك سنادي عملك لنوانك سنادي فاضطلوها كما ذكر خاردنا حالا كواردونتا وقالوا أهل التميق وحيرا ذاك وكيا مرقصي واسوغي راه لا فارخو واطمانو وفرحا قلبك دغ دغ و لي دانا وقالوا حي دان غير هذا نحمد ما هضمنا انتس بالله الله ثم الذي الله ما هذا طب سكره صدقنا على ان روحو شيغي وحده بلطاتكي وبنك رسوشعركو نوغو بلطاري هذا انتو سنو هلكن انه كاين او اورثنا تحلوسي الجنه الجنه نتمنوا حاله ان كن دغينو منアルチャنا تيچنا رحب جيبه حيث النال الله ماشي النشاو انظونو فالنعمه وحا برواط هذا اترو العامرينا قد سو شقيي او سو شقايستين اجرها لاسينه يو يلمشيرك كاس ايا من على هذا قال تعالى إله حيري و ترواد أركيضا النبي صبحنا الملائكة الملائكة الأركيضا حافين عليهم كوهر ريسا من حول العرش عرش كهريريه يسبحون علي تصبيح سنياً كهريريه بحمد ربه ربي قد للمهدين تيسيد كوهر تصبيح سنياً يسبحون علي تصبيح سنياً أي عرش كهريريه بحمد ربه رب يقول لمن هدين تيسى حالي كل هنيهن التسلح صنايا والقودية وعلى كالخدميه بينهم بين الخلائق مخلوطيارك بحموده وقيلوا حاليين الحمد ومهد من ما لله الله رسولنا علي. الله سوى رب العالمين عالمياء الكورونا سوى برباري markii aanu jannada deegaanaha oo naaran naartu deegan malaa'iktu waxay isku hareereeyeen arshiga hadeerihiisa markaasoo iska tasbiix sanayaan wa tarawad arkayda nabiga subwana al malaa'ikatu malaa'ikati yarkayda hafiina 'alayhim wa qahraraysa min hawl al arsh arshiga hadeerihiisa yusabbihuna ala ay tasbiix sanayaan tasbiixu wa nuksani ya'ibun dalawa ka fogaa hamdu gura kamaal oo tan weelay leeyra markaase digti kaanu noqdo ah sidoo u kamisowey tasbiixnu waa nuxsan ee aad laga anfiyo hamdu gura wa kamaal di waso marka nuxsan laeftiyo waxa kale isma kama marka kamaal la soo bana waxa kale maasiya nuxsan ee aad marka labadooda marka la soo dharo waad dhikrada tiisa si yana uu kamisana ka يسبحون حال التصبيح سنة يوم النفسان يا أبو كان إلهي كفل أي كهرين يسا من عرشه بعمد ربه رب قلت للمهديم تيسر أو كنال المنلوسه حال التصبيح سنة يوم. وَقُدِّيَوَالَكَ لَحُمْ يَوَالَكَ, يوالك لَصَارِكَ بينهم بين الخلائقين خلائقين والأسرق بالحق أدالة للغوك لصارك وقيلوا وحاى الليين الحمد لله من تنسي الله الله وسلمنا الله سوى رب العالم من عالمك بذل يأييي الحمد لله نمان كون كتما تهى نمان إذن الله الذي يقولك سوى جديك الحافظ نمان وهو الباحث لا تهى كون كتما تهى الحمد لله رب العالمين لا اله الا معذك و المخلوق قد رطى ا لله امام معذكله عدالتي بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سوره غافر سوره غافر تفسير كلي سوره غافر وسوره مكيه اا وحا قبلوا حواميم اياك قبلوا سلف قبل كمية آصير محمد المصيرين وكلابك الغوري الحواميم هذه سورة حاميم كبه لغاية الليلة لا تنبسي لا تنبسي ألا حاميم هذه الليلة ألا عبد الله مسعود وحكا سنة صحيحة إنه يري أل حاميم ديباجون القرآن أل حاميم وقرآن كبير حديث وحريرت القرآن كبير وحريرت ما ديقنا صلي الله عليه وسلم وها كسوغان حديث داوود وترميدي اي ورييه хафи كنا halka sanadkiisa ku saxiiyay waxa habeen kaba galada miraydan habeen kimaka eeden degal gala afgarashay luubahan afgarashal waxaa loogu talagalay eedanki wadan suciid iney san istiiri wa aya wana ku jira muslimka dad ku jira ee waxa laga rabaa wax la isku ogaa si uu u garto inaa tahay muslimki kamida marka waxa la sameeyay ciidan قالوا لحابين كما كذميره ايدان افكارشده واحد كدغتان حامين لا ينصرون اه اني غالم لو بجاري انتصح اه ما ملك القداري اروها حبعض صاص افكارشده كدغت لا ينصرون بده اه انسان رحيم واحد كلاه تقولوا معنا اه وامر لا يصبوا كما طيب حامد لا يصبوا له افضل بس وعسى اني بقى في اول ساعتين ويتوقع من كان دي قالوا واحد كره ما حاجه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم انصر صوره انكم بلا با الله سو الرحمن محليس ربنا الكوكب فيصل هذا الله سؤال الرحيم ان حديث سي سدار في حد دار او خلقي سكمدا حانون الله اعلم بمراده إلهي صا غربه وحوله جيب حاس يا ميم كاف تنزيل الكتاب كتابك القران كله صدق انتس من الله الله حديثك هذا الله سؤال عزيز غارقه او وحده دون ان هو يستغكر الله سؤال عليم او قلبان اوه يا قانا الضوامة الوحا مصلحة الوچلتو عقيدو يا عبادو حقل يا عدالت الله سو غافر الدنبي دبقا متك طافة اهاضي وقابل الطولي طوابطا متك اقبلا اهاضي الله سو شديد للعقاب عقابك سعيد بريها ايمان العصاه وغفك عاصيك الله سو دي الطولي فضلك يا إحسانك وصاحبك La ilahabu Hakul Abu Dan Metiru illahu wasara Mahari, Ilay Habi su Kariah, A al Masiru no Hashadwa Hate. Tenziru kitari, kitabkan Qurank al-su-dichi tise min alla Allah Habi su Kitab kan Allahasul Dichi. Allah su elzi haik. Wali kitab kan hawa asam adiqa tosmaw. Kitab katatbaran ila uttagnar ut door an kitabqa يقول منisen أحد Adultという إنه وتمسрост والمقدار ويقول منذ أن المف periodically تفضل mél writer لهذا يقول وفعل كل إي soϊ بوط أن الله يتها�� Ora وهذا يقول معني يقول وفعل الله أنك我們 ثالث ووهذا يكون قر抱 شيئًا ويُذا يح transgender هو ياب asks sheep ويبعو ويحديو assistant Ultraата نتائجدة الا quanto anos borrowtelpranla.comam ويُذا ي imperfectity'lьюك amazon.com.com.com.llWEкол蒙.com.com.ure hangingFormida.com. Brewster Sal 7. Veggie outro so Zaal Chris.com Sun столba and swastoon Upr.com.王 ما وحاي سودجي الله عاريف وعلم بركاته او هاي ادونك وخي او غدعي او او واخا حدا جيره او او واخا الى قيام الساعه دعي او واخا كضمن بيعه الله حس سودجيه وا كتاب صالح لكل زمان وقابل طور طوبد عقبله قفكو توبد كينا الله سو شديد الايقاع ايقاع كل سو ابيد بيديه لمن تمرد وضع قسم ما حقا كابت توبد كيني به ايه الحياة ال كغوتب واثر الحياه الدنيا انوش اجون دورطا يره ايقاع كل سو درني كاس سو توكيه الله سو بالدور فضلك وصاحبك او الفضل بالثواب والانحاء وَإِنْ رُتِّقَ بِعَظْمِهِ وَلَا اسْتَكْسِي بِثَوَابِ وَالْإِنْعَامِ أَبَلْمَرِينْ يَا أُنَمْ عَيْنْ آه وَالْبَاؤُ الْفَضْلُ بِثَوَابِ وَالْإِنْعَامِ اللَّهَ أَصْدِ بِطَاوِرِ فَضْلِهِ وَالصَّاحِبِ كَالْإِحْسَانِكَ يَا أُنَمْ عِنْتَ لَا إِلَهَ مَعْبُودٌ حَقٌّ عِنْدَ مِكْرُ لا إله إله حق لكل عابدان مجره هو الله ماهن إلهي حجيثانا المصير المتشروهات تمرك اللي تساق اللي هل تغير تنزيل الكتاب كتاب كان لسوء بجنتيسو من الله الله, الله حجيثو كاهاري الله سوء العزيزي غالب كهو تيسو من المرتو الله سوء العليم أغالك بدن علمي بلان الله سوء غافري دنبي دنبي وبعفة لمن تاب إلهي الله سوء غافري دنبي لقد قمت بها هذا لمن تابع إليه وقابل الطوبة فأنت تابع هذا الله سوى شديد العقاب العقاب يسعى أذيك بديه لمن تنرد وطق وآثر الحياة الدولية قفك فلا قوله إخل دودة اللي كاكد بها الدولة دورتها الله وحوي العقاب أذيك الدولة الله سوى الله أصوذي ضولي فضلك إحسانك وصاحبك والضور الفضل بالثواغن وحيانا لأسكسي أردانك والإنعام نمعين لا إله معبد حقه وعبد المجن إلا هو الساقم ناهان إلهي حديث المصير المقشرة أهاتي قال تعالى إلى ما يجادل ما في آيات الله في دفع آيات الله آياتك لغي غدو للدي غدو كما الضوء frown diada maahare kau geeey, Faraya guke yseltu kediri naviga soban, taqalbuu gararade gededoon kooole filbiletin meoriin ke ikiku dedo yee kede du wax hebeniideey qbla qbla قوم قابه ارتود قوم النوح نجمع تنكيسية البيانية والحزاب قالوا اسمها السلطة البيانية من بعده قوم النوح قد الحال اسمها السلطة الهاتف وهنبت واحد دماء كل أمة الأمة المنته برسوله رسولكو دماءية إلي عقابة ليأخذوه سير رسولك أي أقرطان وجدده ويكون دو دين أمةه وجدده ويكون ذلك احزانتي اسمها يستيب بالبادل بادل وحين أمود ذلك ليدخده إلي يقسم بالرحيان به بادل الحق حق فأخلتم أنا قبطين إلى فكيف صدقه كان أهضي عقابي عن العقابي الدهيدي مثل رجل عرب قائصون مع هيري كما وجب قضاؤهم بالتعديل على الأمم المكذبة سيدي إلهي وإنه سبحانه وتعالى وأبوه المكذبين تهى وكذلك صداة سكرة أي حقك وكذبك كلمة ربك ربك كلمة ديسة على الذين كويدوشوا ذيك كفروا غيروا ذي أنهم أيها أصحاب الماري مارت أصحاب تذيري هيرا وكذبك إليه وإنه وقال سبحانه وتعالى حق الله وعضاده وحلق الضوضة طلب المرمى اودي آيات كفرة وشبهات كفرة وكفرات البكة الجالوين إله وقال نوشيك سبحانه ما يجدل الضوضة في آيات الله أي في دفع آيات الله وإفضالها والتكذيب يقول له لهذا إن آياتك أليه لدي ذلك aa qoraynaa qoraynaa in laga hor yimaado aayadka alle la guryooga wax kale jira la beeyo eka al-atima illa لماذا لا يستطيع الوحيد كان ايه؟ في تقرير الحق وجدال في تقرير البعض إن الله ضرره إن حق سلطة الله بك حق العبيل حق اللي ببضى الله عصه لقى فريده شبهيك لقى هروا راتيو شبهاتك يا شكل يلي في تقرير الحق ايه وجدال في تقرير البعض إن بعض منك الله بدوره يجب أن الله أعصر شبه هذا الله أروريه أقول الله شبه هذا الله أروريه حق التوحيد كيسه ونرى الكتاب كيسه وحواليان وأتدارك الله لماذا لا أتداريك على ماكت أما الأول فهو حيثة الأنبياء كان هر الله شعر الأنبياء يو وأطبعك أما الأول فهو حيثة الأنبياء وأطبعك تنهار واشقى الانبياء بالكما حتى لو دوغ غربت على ان لوط كانك هذاع على دينك الله ان لو دوغ او سلك لو ضغ شبهه الله عليه والسلام ويقول وجادلهم بالتي هي احسن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد ردوا بطريقنا ونكسب للضد قالوا واحد مقلدوا بطريقه ونكسب زازو كبير الى الله و الى سبحانه وتعالى الله شيق قومه طرحوا الاسئله دولي و ضوب و قاري مقد اه وحاي ويلهم قد جذلتنا فاكثرت الجداله و انا للضد بالضد مالك حق الله الدور وحرفة الأنبياء وأطبائهم سيدها سويا وعند الثالث دون دلوات جدار في تقرير البعض ودفء الحقي دو دو الله الدور بابل كإن بدبار الله أعصى حقاً اللي هو دونه فهو حرفة الشيطان وأطبائه وشيطان كأطبائي سشقدون كفراد مبتدع على فاسق انط واضق اهل شرطه شيطان امام اب اه وانا مذموم وانا مدعي اياه دا ما قال ليقوله اي دا اللي دا ما قال ليقوله دو دا اللي شيغيا وحيث مره وحيث القران والسحر مره وحيثه واشعر مره وحيثه والكهنه الى كتاب جاب انما يعلمه بشر اه وحاصبره وحان مين هو سو marka doodon sheeganaamidaas ma intaadru ma doonaa wiireeyri fi ayatiillaah fi daf'i ayatiillaah wa ifdarha wa takdibiha illa alladheena qulum baqaduba kafaroo gairube fala yaqurka yaisu kadim marka aniga waxaa laga raba labanaas doodad wa ما واحد اي كو رو تاغان دفاع كتاب قال له هي السنه او بعض انبيياءه مسخس بغير شيطان ايه شبهه كفر يا في آيات الله في ابطال آيات الله وهي اياك الا بريو كما دودان إلا الذين يذكم ما هره كفروا قالوا فلا يغرك يوسف كنين النبي الصبر تقلبوا gaalada geddoonkooda filibreed ay ku digdigdoobayaan gaalada ma xogada qaalaha iyo sababtu qaalaha sabab farbariin haqaad haqa ma haqa ma haqa yeeso waxa ku leeyahay waxa wax timaan male ah marka di yaraba ya internet waxa weey internetka waxa lala gaalabaas asal waxa xaq ayada oo bal yahay camila laa bal yahay kuu hada sahana ban maqbal halka dibeey inuu ma kaas faqal wuxuu gaalada gaddadoonkooda في ay ku gaddadoomayaan kaddabe waxaa ah bayniday qablaaho qabla qowmika gaalada qowmkaaga ay adiga ku diidan hordood qawm nuhuun qab qowmkaaga si gaahiye ah wa wa nabiga uu reeyay oo fad ilaahi uu shariig yeyay oo diray oo shirkiga uga digey من بعده قاموا نحكك للحال أي أهابين وهمت ويدمع ذي كل أمت بأمتكستاء برسول رسولكو دي التمعين ليأخذه سيده قبطان أمتكستاء رسولك الله تعالى إنه تقبطان أي عقابان الدنيا ليأخذه سيده قبطان من إلقاع ما يلدون به من حرص وتعديل وقتل أمتكستاء الله أي همدي tamara da qabtaa wax ay dooreen xuquubada inay ku fuliya inay dileen inay xiraan ereyada tarruubad dileenba ambiya balanale dileen wa hammat waqdan ala kul ummatumma mat bi rasulihim rasul koodi liya quduhi ay uqartan rasul kask ay ku damxe wajadalu wa yakud doode ummad kasta ba bil بالباذل الخضابه محل ما ذلك غودوديه ليوت خيبو انه كسينبري بحياه به باذل كا الحق حق فاقنتهم انا قف الىه فكيف فكيف فصل كانه اقابه صوم ما وقع موقعه ماشي لوغو تاقلو مناسك الصوم بي ومبي تحديدنا وكذلك وحين وجد اي وكان وجب Siu ueti ya oki kun in arebu, Aral uma mingu ke di. Umdihi behe haqada irehe u a kederika sida sookara hata uuetei kerinime to bikaraga keime isu. على الذين قضوا ذكروا كفروا غاروبي وحا واجب انهم ايغو اصعب ما رنفت اصحابته ما يتجولوا دوبا في ايات الله في ابطالقه ايات الله ايات رحله ديري ديسه كما دوبا الى مدينه قومه هاني كفروا غاروبي فلا يخرك يوصلك قديم ما بقصوا بار تقلبهم قال في البلاد اي قد قدميا كان دبت قبل قومك قومك كفرنا هرتوط قوم المحمى من حقوم كيسي البنية والأحزاب قارض إسماعي ستاب بنية من بعده نبي المحقوم كيسي كذب حال أيهادين وهما توضى مع ذلك كل أمة كستاذة بالرسول الرسول كودي الدمعين ليأخذه سيء قرطان ويتنكمه من إيقاع ما يريدون به من حرصه وتعذيله وقتله وجاد بن وبل باذلي باذليه شعب الكوداد ليوتحبوا سي اي ابو سنبر الحيان به باذلك الحق حق فاقمتم اناقتي الى الهي فكيف فسلبوا كاهن اعقاب اعقابك وامقد شيء امضي حق بيني صم عقابيه كوهما معهم يكون غير غائب او مشي امعاصم كهذا اي واحدها وكذلك اذا ارهي امضي حراته بوجهي حق بيني كذلك اذا سوى كل حق قد بوجهت كلمه ربك ربك كلمه يس الله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله وسلم وبركاته